تشير هذه العلامة إلى ألم الدخول إلى ولاية ب بداية موطن عمران جيم نهاية موطن عمران وعيد تشير هذه العلامة إلى ألم الدخول إلى ولاية ب بداية موطن عمران جيم نهاية موطن عمران